قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ قُلْ يَا ربكم فمن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَ ظَلَّ فَإِنَّ مَا يَْضُِّ عَلَيْهَا وَمَوْقََّ فَإِنَّ مَا يَْغِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَكُم بِوكيل وَمَا أَن عَلَْكُم بِوكيل